سلامي على النصر عن كفر منتصران، بعبارة مختصر جبهتنا سلامي بعبارة مختصر جبهتنا منصورة يا ايدها جولاني مهديه ألحاني كم أرهاب الجاني وجبهتنا منصورة جنده رجال حرار، إمهاجرين وانصار، منهم بكى بشار جبهتنا منصورا، منهم بكاب الشار جبهتنا منصورا. سلمي على النصر على الكفر منتصراء، بعبر مختصراء جبهتنا منصورا. مختصره جبهتنا منصور يا جبهتي سيري لكل لك تقديري الله معك سيري جبهتنا منصورة يا جبهتي الاسى ترجع بك الامجاد وإن كادوا الحسد جبهتنا منصورا وان كادوا الحسد جبهتنا منصورا سلامي على النصر سلامي على الكفر منتصرا دعبار مختصره جبهتنا منصورا دعبار مختصره جبهتنا منصورا جبهتنا بالإقدام يشهد لها الإعلام عمت بلاد الشام جبهتنا منصورة ونصنفوها ارهاب والله شرف يا حباب ننظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورة ننظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورا سلمي على النصر على الكفر منتصرا دعبارا مختصرا جبهتنا منصورا بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة. قل للصليبيا أمريكا بارجية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة. قل للصليبيا أمريكا بارجية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة. قبرك, قبرك بسوريا, بسوريا وجبهتنا منصورا سلمي على النصرا على الكفر منتصرا بعبارة مختصرا جبهتنا منصورا بعبارة مختصرا جبهتنا منصورا